يَسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تركت فيه كبيد نصد عن سبيل الله وكف بوالمسجد الحرام والمش والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا من دينكم فينستطع ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثم ما أكبر من نفعيما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون